12. اقرأ الآية الكريمة ثم اكتبها في دفترك يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا